والكتاب المبين إنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا والسميع العليم رب السماوات والأرض وما بين يوم تأتي السماء بدخال مبين يغشى الناسها ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لَكُمْ رسول نمين da və اشتركوا في كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بحور الْعِينِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ التَّرْحَالُ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْكَهِينِ فَضْلًا